الغسل الميت المسلم وتكفينوه فرض كفايات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه عن ابن عباس ورد الله عنهما والصلاة عليه فرض كفاية ايضا بين اغسلوه بدل الوجوب لم يأتي صارف وكفنوه ايضا للوجوب لم يأتي صارف ولم يترك أبدا فكان إجماعا أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا على من قال لا إله إلا الله رواه الخلال والدرقني وضعفه بن الجوزي فيبقى الدليل هنا إيه بقى هنا ضعفه الجوزي الدليل الاجماع مش الحديث لان الحديث الضعيف لا يعمل به في انشاء الاحكام انما في الاحتياط لما ثبت فضله من قبل لا باس اه الحديث الضعيف لا انما حاجه يستحب قيام الليله دي اه يستحب كل الليالي يستحب قيام يبقى جه حد اهتموا بالليله يبقى انا اهتم بالليلة. لأن استحبابها ثابت من غير الواجهة ده. يبقى كأن الحديث الضعيف يعمل به في تأكيد الاستحباب أو في زيادة الاستحباب إنما في إنشاء الاستحباب لا هنا إنشاء الوجوب طبعا أشاد إنما الإجمع أما المشروعية فثابتة قطعا بالفعل بالفعل إنه فعل هذا يعني إنه مواجب ولا لا ده دليله الإجماع ودفنه أيضا فرض كفاية يبقى الصلاة عليه ودفنه كل هذا فرض كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه يبقى هنا ده إكرام من النعم برضو ان ما سابوش لما يعفن ويدود والناس تمشي التف على بقى والاخر وتقرف منه وتن يمكن تسبه وتدعه كده ودفنه فرض كفايات لقوله تعالى في ما ماتوا فاكبرت على ابن عباس معناه اكرمه بدفنه ولكن طبعا في يعني الايه دي ام كانت ماهياش صريحة في الايجاب انما في الحديث والاجماع ايضا يعني اه اه يعني تفرق حاجه في الحكم لا يعني ما هو الامر قد يكون للاستحباب وقد يكون للايجاب انا من نعم ربنا سبحانه وتعالى ولكن من نعم دي مش لازم تبقى ايجاب يعني وين استفيد الايجاب ماش الحال انما الاجماع الاجماع هنا يعني مش مدي مجال ان احنا لا من... يمغير الاجماع آه. يعني ده يفيد الوجوب يعني من نعم ربنا انه امر بالجود والنفقة ولا مش من نعم ربنا منها ومع ذلك الجود والنفقة فوق الزكاة مستحبة مش واجه انما طبعا هنا ما قالش امره الف اكبره قد يستفاد منها الوجوب يعني على اعتبار انه قطع بيها يعني أنه هو أكبره فكما أوجب على أهل طاعته أن يفعلوا هذا ممكن يعني بس أنا مش قادرة مش قادرة يعني أقطع بأنه فيها دلالة على الإيجاب دلالة غريبة شوي يعني ما مرتش علينا في درسة طول الفقه أنما إلى الله عز وجل فعلا يدل على الإيجاب إن ربنا فعله يدل على الإيجاب يدل على المشروعية والطلب أماما على يعني مش عارف مش عارف فيها نظر شوي ولكن هنا قال معناه أكرمه بدفنه وطبعا أكرمه بدفنه دي يعني أقدرش ولم يجعله ملقا للسباع والطيور وهذا مكرومة لبني, مكرومة لبني آدم دون سائر الحيوانات وقال تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وقد أرشد الله قابيل إلى دفن أخيه هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض فكانت سنة في سائر بني آدم ويذكر أمن الغراب وكثيرا من السباع إذا أحس بالموت ويجب جثته في مكان لا يطلع عليه اللي يطلع عليه غالبا ده هو نفسه يحفر لنحفر وينزل كده علشان يعني لما يموت يبقى مقبور مدفوه ولان في ترك جثه بني ادم اذى للناس وعد كم لحرمته فوجب دفنه قال الموفق وغيره لا نعلم فيه خلاف يعني هو المعتمد قوي عندي في رأينا الإجماع وبعدين الأحاديث اللي وردت ما لم تكن متوترة يعني وبعدين العقل بقى اللي هو بيقوله هنا ده العقل والآية بقى لو كانت تدخل تدخل طبعا تقدم تشريفا لكلام الله عز وجل إنما من جهة يعني قوة الدلالة ده موضوع تاني قال وحمله أيضا أو وحمله على الاستئناف وحمله أيضا فرض كفاية واتباعه سنة وكره الإمام للغاسل أخذ أجره, أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال يعمل الوجه الله وإن كان محتاج يعطى من بيت المال علشان يقوم بالواجد فإن تعذر وعطيه بقدر عمله كانش بيت المال ها يديله نديله احنا وطبعا دلوقتي محدش بيددي لحد حاج يعني البيت المال مفيش بيت مال يدي يعني لله نديله احنا قال في الاقناع يكرا اخذوا اجوات على شيء من ذلك يعني الغسلة والتكفينة والحملة والدفل طبعا الغسلة والغسلة ماشي الغسل مصدر والغسل اسم للايه؟ للمفعول ده مش اسم مفعول اسم, ايه؟ اسم مصدر للحدث ده يعني والتكفين والحمل والدفن كل دي مصادر اسم. ويأتي في الإجارة أن كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز اخذ الاجرات عليه طبعا الفصلة هنا غلط الفصلة اللي بعد القربة غلط اخذ بالك اسلام ويأتي في الاجارة ان كل عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا يجوز اخذ الاجرات عليه لان هنا لا مفيش فصلة بين الخبر والمبتدأ لا يجوز ده خبر إنما الفصلة تيجي إمتى في الفصل بين جملتين أو بين معدودين بينهم ارتباط يعني بينهم انفصال من وجه وارتباط من وجه الفصلة تكون بين اللي بينهم انفصال من وجه وارتباط من وجه نعم لأ شرطة لأ برضو هنا هنا في المحالة في الحتة دي لأ وأما الصلاة عليه تيجي الفصلة هنا موضوع جديد فيحرم أخذ الأجوة عليها قولا واحدا يعني هنا الفصلة محتملة عن اعتبارا ده كلام جديد ليه ارتباط باللي قبل. يعني جملة جديدة ولها ارتباط بالأبلي يعني هذا القول جاء واحدا يعني غيره فإن تعذر أعطيه بقدر عمل قاله في المبدع والأفضل أن يختار لتأسيله ثقة ثقة يختار والأفضل أن يختار لتغسيله بضم الياء علشان تبقى مبنية للمفؤول أو زي ما تقوله مبنى المجهول ويبقى ثقة نائب فاعل تبقى مرفوعة إيه اللي أكبرنا على كده عارف آه ويختار لتغسيله ثقة عارف بإحكامه ثقة دي مذكر ولا مؤنس <تصفيق> اه ده كده اه مؤنث مجازي مذكر بس مجازي سموه مؤنث مجازي عارفه بمحكمه واوله الناس بغسله وصيه العدل يبقى العدل دي هنا ده منطوق في وصف يبقى مفهومه انه لو لم يكن عدلا فليس باولى يخرج عن الأولوية مفهوم اللوء الصفة وإلا ما يبقاش في ايه الوضع على معنى احنا قلنا مفهوم الوصف يعمل بيه ولا ما يعملش بيه يعمل بيه يعمل بيه يعني دلالته مش قوية بس يعمل بيه إلا إذا كان لذكر هذا الوصف سبب آخر غير التقييد غير الحكم بيه يعني لو سبب اخر ماشي انما لو ما سبب اخر يبقى دالي لايه لتقييد الحكم يبقى واولى الناس بغسله وصيه العدل لان ابا بكران رضي الله عنه اوصى ان تغسله مرأته اسماء واوصى انثون ان يغسله محمد ان يغسله محمد ابن سيرين ثم ابوه ثم دي معطوف على ايه ابوه معطوف على ايه اه وصيه. لاختصاصه بالحنو والشفقة ثم جده وإنعلى لمشاركته الأب في المعنى ولكن مع قصور عنه الأب أشفق ولذلك اختلفوا في الجد هل يزوج إجباراً أو لا لأن الأب, الأب أشفق الناس بعده الجد نعم في شفقة ولكن الأب أشفق ثم الأقرب فالأقرب من عصباته فيقدم أن عصباته يعني الرجال الذين يقربوه من جهة الرجال الرجال عن الرجال العصب إنما الرجال عن النساء لا إبقوا رحم إبقى أقربوا عن الأم ذو رحم أما عن الأب فأدوا العصبة ولا والمرأة ليست عصبة إلا أن تتعصب مجازاً إن كان لها أخ ذكر فتبقى تتعصب به يعني هو الأصل برضو في العصوبة وهي معاه كده إنما يعني العصبة الأصل الرجال الذين هم عن طريق الرجال برضو يعني يقاربوه لهم القربة عن طريق الرجال فيقدموا لابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأبن على ترتيب الميراث هم ذو أرحامه كالميراث كالميراث عندهم أنه ذو الأرحم يرسون أما عند غيرهم فذو الأرحم لا يرسون مطلقة إنما هنا ذو الأرحم يرسوا عند بعض العلماء إذا لم يوجد وارثون آخره يبقى يرثلهم ترتيب في الميراث لأن الميراث ليه ترتيب بيرث الصنف الأول ثم ما بقي للصنف الثاني ثم يعني إن موجدوش بقى للصنف الأول والثاني يبقى في صنف الثالث وهكذا الميراث مرتب ثم الأجانب برضو الرجال وأجنبي أولى من زوجات وأمه يبقى كل الرجال أولى من كل النساء حتى لو زوجته أو أمته برضو الرجل أولى منها في التغسير ولو أجنبي عنه خالص مقدم مقدمة آه الوصية مقدمة مطلقة ثم بدون وصية يبقى الايه اللي احنا قلنا ده اه اوصى حتى لو بزوجته اه حتى لو اوصى هنا سيدنا وبكر اوصى زوجته يبقى زوجته واجنبية اولى من زوجين وسيد بالنسبة للايه للمرأة الاجنبية يعني النساء اولى برضو من كل الرجال اللي الوصير سيد الامة اه سيد ال ام التي يجوز له ان يتخذها سريه آه يعني انما لو زوجها خلاص تمتنع منه الا في الخدمه بس يعني زوجها العبد وما اتخذهاش سريه خلاص تبقى شغاله في الخدمه في خدمته تخدمه بالنهار وتلحق لجوزها بالليل دي شغالة خدمة يمين واش مال يعين يرحموها بقى يعني تخدم شوية بالنهار وشوية بالليل يعني زي تخدم بوزها وزوجة من سيد وزوجة أولى من أم ولد والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل كلمة العدل لا تؤنث نقولش العدلة ايه الفرق بين العدل والعدل والعجل العدل اللي هو ايه المعادل المعادل يعني المماثل من وجه ما يعني المساوي في العدد المساوي في الصفة المساوي في القيمة سموه عدل ما يعادله يعني أما العدل فهو إيه ها؟ آه المتصف بالعدالة بيش بالمعادلة المتصف بالعدالة إيه العدالة يا فتحي ها الخلو ما قلت الخلو وخلاص والاربع صفات المشهورين اه يبقى العدل هو ها خالد ايوه الخالده عن كذا وكذا وكذا معه ايوه اتفضل قول ماليش في التفسير انت التفسير تقول انت يعني بمعنى العدل يعني تقص ما يعادل ذلك صيام مش كده قصدك كده ولا بتسأل ها معنى كده هو مش هيعادل الكفاره ديت الصيام يعني من المعادلة او من العدالة؟ او عدل ذلك صياما يبقى شوفها المدينة هو طبعا هنا الصدقة يعني اذا كان واجب شاه بتقوم امداد ويصوم عن كل مد يوما بس شوف يعني هنما مجنع بالتفسير ثم القربة فالقربة من نسائها فتقدم أموها وإن على ثم بنتها وإن نزلت ثم القربة كالميراث وعمتها وخالتها سواء هنا بقى العم والخالة سواء هنا قلنا العصبات لأنه رجل فيبقى رجال وهنا العم والخالة سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية آه. انما ما لهمش عصوبه اهل العصوبه بنديهم اولويه لان ليهم الولايه انما النساء مش اهل عصوبه فما فرقتش المهم الايه القرابه والمحرميه خلاص كافيين يعني فيتساو ها على الصغائر أوه. الكبائر والصغائر الصغائر والصغائر تدل على الخصة وخوارم المروء أربع حجات ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجات ذمية غسل صاحبه أو غسل صاحبه فتغسل المروءة وزوجها حكاه أحمد بن المنذر وجماعة أجماعا حكاه الوزير اتفاق الوزير بن هبيرة يذكر إجماع المزاهب الأربعة في اتفاقاً عن اتفاق المزاهب ويغسل زوجته ووفاقاً لمالك والشفعي وجمهور العلماء وخلف أبو حنيفة لزوال الزوجية والمعتمد القياس على غسلها له واحترز عن الزمية لأنها ليست أهلاً لغسله يبقى حنيفة قال لا المرأة لانه الزوجية زالت طب ومفادنا ابو بكر عمل ايه في كلام سيدنا ابو بكر بقى ما خدش بالحديث خدش بالحديث هو بمزجه ما وصلوش الحديث ولا حاجه ان هو بالحديث ليه هو وحيه في حب يحط ثلاث شروط في الحديث الاحاديث عشان ما حتى لو كان ضعيف ياخد بيه هو كل حاجه لا تعوم كده بالنمى وما يخالفش هو هوايته هاي كمان يعني الطريطين حتى لو حديث ضعيف بياخد بيه ده وطرق الطريطين هو هلا ودي الكل ما خالص لتأسيل الزوجة بس في تغسيل الزوج ولا الزوجة لزوجها لا لزوجة بيقول وخلف أبو حنيفة لزوال الزوجية القياس على غسلها لا. يعني احترز ان الزوج يغسل زوجته. انه ما يكونش بخايف الوصول. ها? اخي شوطع الوصول. الوصول. انت لسه في مسايفة ابو حنيفة. خلينا بقى في الترسيل دلوقت. ها? والمعتمد القياس على غسلها لا. واحترز عن الزمية انها ليست اهلا لغسل او واحتورز عن الزمية. عن الزلميه ماشي هي تغسل زوجها ده كلام سيدنا ابو بكر ولكن طبعا في روايات كثيره مش عن سيدنا ابو بكر بس هي هتسمعني سيدنا سيدنا عايش بقى بقى قاتل وميت يا ميت ما هو الحديث ده صحيح ولي أحمد وغيريها على عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ما دركي لو ميت قبلي لو ميت لو ميت ميت من غير متي مرر ريح ولا بيح أيها عنها بتكتب كده قلت بكسرة ولا بيح لو مدت قبلي وكفنتك ثم عليك ودفنتك صلى الله عن النبي وقالي. النبي ليه خصوصية مع النساء ولكن يسمع بقى الكلام ده هنا لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه وروا ابن من المنذر أن علي غسل فاطمة هنا بقدر إيه واشتهر هذا اشتهر ولم يقع من سائر الصحابة انكار على علي وأسماء فكان إجماعاً أسماء دي زوجة أبي بكر مش كده؟ اللي هي أسماء بنت أبي بكر ومش كده؟ ذات النطقين؟ معايا الزوجة أو الزوجة طبعا مش بنته بنته ومرأته فكان إجماعا وغسل أبو موسى زوجته رواه أحمد وأوصى جابر وعبد الرحمن ابن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما رواهما سعيد ولأحمد عن عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه وتقدم تعملت هنا ايه لو صلى الله على النبي و اي حديث اخر حديث ايه بيقول اه يعني على اعتبار ان السيدة عائشة مش لم توصى لم يوصى يعني انها تغسله و... وهنا مذهبها يعني مذهب صحابي مذهب صحابي ولان اخر النكاحي ولأن أثر النكاح من عدة الوفاة وهو جاهز ولا ما يمكن لا ولأن أثر النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب ما مته كل ده يبقى هنا أن يشمل كلام الماتن لو مات أحد الزوجين قبل الدخول لثبوت المحرميات بالعقد وأنها تغسلوا إلا بتكن في عدة كما لو ولدت عاقب موته والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له هنا طبعا ابن أبو حنيفة أبو حنيفة لما ماتت زوجته يتجاوزه هو في الطريق قبل ما روح قال ما باتش عازب لو لو هو متجوز اربعة وماتت واحدة وراح متجوز واحدة على طوبه بسعاته يجوز ولا ما يجوزش يجوز يبقى معها اربعة ويغسل الخمسة هو قال ما بيتبقى الزوجية زالت وهو يعني آثارها تزول لأنها زالت في شأن وهو جواز أن يتزوج واحدة أخرى يبقى هو ده كلام بقى غير يعني أنه بقيت بعض الآثار منها الإيرث مثلا منها البقاء في بيتها لو هو اللي مات والعدة وحاجات بالنسبة للنساء لو مت الرجل الممى بالنسبة للرجل لو متت المرأة الارث بس ولكن الارث معناه ثبوت انتقال الملك بالموت فده بيحصل بالموت وانتهى امره خلاص وبيبدأ وينتهى بالموت مش كده؟ مفيش اثار بقية ولا حاجة؟ بس بس بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مفيش اثار بقية وهو خلاص الارث يبدأ وينتهى بالموت الملكية انتقلت بالموت خلاص مش يعني إنه ما فيش أثار بقية على حاجة بالنسبة للزوج إنما بالنسبة للزوجة الأثار بقية هي تغسلها في العده وهي كذا يعني ومتقدرش تتجوز يعني في أثار كده إيه شبيهة ولذلك هو بقى إيه أنكر العكس يعني هي تزقت آي ده سيدنا أبو بكر إنما الحكاية دي بقى يمكن ما ثبتتش يمكن إيه ما الله أعلم عنده يعني اللي هي الكصص الثانية دي ما هيبقى الله أعلم الحاجات دي كلها ثبتت ولا لا يعني لو هو سيدنا عليه يغسر السيدة فاطمة هيبقى شأن هذا ان ايه يعلم ويشتهر ولا شأنه انه يخفى شأنه انه يعلم ويشتهر يعني ده بنت النبي صلى الله عليه وسلم واشبههم به وهي طبعا الكماندا المهم مش كده في الجنة ولا لا او ولا لا انت مش بتاع الحاجات دي السيدة فاطمة يا ب قال دي هم اتش انا المسجد هيتهدف اقدمها السيدة فاطمة يا لا هي الحاجة المهمة جدا سيدة كده صلى الله عليه وآله وصحبه ولأن أصم النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسل وإنما تكون في عدة كما ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له وكذا هنا سيد معهب سيد مع سرياته عندك الكلمتين لازئين في بعض اللي كاتب مش فاهم ايه <تصفيق> وكذا سيغل مع صورياته اي اماتيه المباحة, المباحة له ولو امه ولد نعم اذا ابيحت له ها نعم او امه ماتت متزوجه من زوج هو, هو هنا يعني النساء مش موجودين يبقى الزوج اولى من السيد ولكن هل يجوز للسيد هل يجوز للسيد ان يغسلها سيد ما هو بالخصوص بالنظر قبل حتى لما تزاول غافل الى عوراتها ظاهر انه ما يجوز. هي زي اه هي جزء زي عوره زي الرجل زي زي بس يعني ولكن يعني كعوره الرجل بالنسبه اليه طيب النظر لبقيه العورة. زي زي زي صح ل... لا ما يجوزش للراجل انه يغسل المراه الم... الراجل لا يجوز له ان يغسل المرأة الا اذا كانت آ... يعني محارم يعني محرم او زوج او محرم غير كده لا اصل الامه يعني مفيش غير رجالي يمموه راحه حاجه زي ما يكون يعني انت لقيت الوجه ده في حته طيب ابحثوا فيها لو عاوزين يعني هي ممكن بس يعني ما نبحث فيه او طبعا الاولويه يعني ده معناها انه يجوز انه يغسل يجوز له يغسل يبقى هنا يعني الكلام اصلا انا قلت في الاول اذا كان زواجها فخلاص تحرم عليه في الحالة دي ما يغسلش عشان كده هو علق ولد منتبه مشواطر كويس جدا وبقى متأخر وكل حاجة يعني كل الصفات الحلوة بعضها موجود وبعضها لا وكذا سيد مع سريات يعني ممكن تبقى رجعية ولا تباح لا بيقول هنا في نمرة ثلاثة لا نمرة خمس والمطلقة رجعية تغسي الجوائن كلنا مباح أي لم تلزمها عدة من غيره وإلا فلا اه ابلق مشهوره انا وتلزمها عده من غيرها صوره تطلق على من يجوز له ان يراجعها يراجعها يعني يبقى في العدة بعناها في العدة او يعني يعني اش معقول يكون اصدم لها يجوز له انه يتزوجها اش معقول اش معقول اطلقها وتوضحها تانية واهور من كوزها ما بتروحش ليه لسه خدت ايه ايه الجوز ايه كل هي مثلا الزوج الرابعه اه والجوز واحده هي فديتها وهو ما بتروحش ليه ان يعني احمد بيقول خ... المطلقه الراجعيه بيقول له ان يطلق الرابعه مرة اخرى او يتزوج يراجع المطلق يعني هو جوز اربعه طلق واحده وبعدين جوز غيرها طلعت خالص تعبت وقرفت راح مطلق الجديد والاولى فعل اللي هي طلقها اولا لسه في الايه في العده ها ايه؟ ايه؟ مش لازم, مش لازم الجديدة واحدة قديمة كمان بيطلع. بلاش يطلق الجديدة؟ حسنا يعني دايماً متشوف للخير يعني فيعني بدل ما يطلق القديمة ويقهرها ويزعلها الجديدة يعني لسه مش تلحق تزعل قول فرس لقاها مثلا بطاقة مسنانه وبروكة وبتاعه يعني ويعني شهر اه ولقاها مش متدينة او اي ايه لم تنزمها عدته؟ منما القديمة تحلى ولو كانت واحلى اه ازاي تنزمها عده بخير بقى؟ زينة مثلا اه <تصفيق> لو ايه؟ مجتمع انت بتقول ايه? مرة جاية. اعملوا بحث وهو بيقول لي عشان مجتمع بيقول ايه? يعني شوفوا الصور طلعوا لنا ازاي يعني. يبقى من ضمن اللي هتبحثوا فيه كلام احمد اسام. امته المباحة له ولو ام ولد. مدبرة ومكاتبة ذكره جماعة وفقن جمهور العلماء مالك والشفعية وغيرهما. وسواء شرط وطأ المكاتبة أو لا لأنه يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها قال في الفروع متى جاز نظر ومتى جاز نظر كل منهما غير العورة بقى ولا نظر حتى كل منهما غير العورة يعني إلى غير العورة ومتى جاز نظر كل منهما لا ولا يجوز أن يغسل الرجل أمه وابنته وغيرهما من محارمه وفق لا بحنيف وقال الموفق وغيره وقول قول أكثر أهل العلم وأجازه مالك والشفعي عند الضرورة وقالوا إنه كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة واستعظمه أحمد وغيره ولم يعجبهم وذلك أنها محرمة حال الحياة فكذا بعد الموت والسرية قال الجوهري هي الأمة التي بوأتها بيتا منسوبة إلى السر وهو الجماع أو الإخفاء لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها على امرأته جمع سرياته فقالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بهذه وفي يدها مدية سكين وان فقال وفينا رسول الله يتلو كتابه وإذا انشق معروف من الفجر ساطع فقالت أمانت بالله وصدقت وكذبت ظني ولا مش عالي زكي هو لا أرى القرآن والعاجة هو أرى الشعر ده فكران ده قران القصه دي باين خرافه القصه دي مش اختوها قبل كده حديث؟ طيب يا سيدي وقال يا رجل غسلوا من له دون سماء ياسمين فقط ذكراً كان أؤنثى لأنه لا عورة له ولأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها يعني مش استحساناً جوازاً يعرف وإن مات رجل بين نصوات ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمن أو عكسه بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت كخنثة مشكل ييمم على كل حال لم تحضره أمة له فييمم لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس من غير مس تنظيف ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت وعلم منه أنه لا مدخل الرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس ويحرم أن يغسل مسلم مسلم كافرا وأن يحمله أو يكفينه أو يتبع جنازته كالصلاة عليه الصلاة عليه حرام ويدي كلها حرام لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم شوف استدل من الآية دي غضب الله عليهم بيقول ولعناهم واستحقوا الطرد والإبعاد فدل عمومها على تحريم حمل جنازات الكافر أو تكفيمها أو اتباع جنازته كالصلاة عليه لقوله تعالى لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وقوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستوفروا للمشركين الاية صلى الله عنه النبي وقاله صلى الله او يدفنه او يدفنه للاية بل يوارى وجوبا لعدم من يواريه ايه الفرق بين الدفن والمواراة لا يدفن في اللحظ كالمسلمين يحفر لحفرة ويرمى فيها هلأو حفرة قديمة ما فيش مانا ويتردم عليها عشان نخلص منه بس مالوش قرائب ليه قرائب يعملوا لهم عاوزين مالوش قرائب يبقى لا لإلقاء قتل بدر في القليب واشترت لغسله طهورية ماء وإباحته وإسلام غاسل إلا نائبا عن مسلم نواه يبقى المسلم يعني للغسل ويجيب واحد نصران مسعني غسل ولا صح من كافر حك يا اه يعني الكافر الكافر هينوم على المسلم وينوي ان الكافر ينام بص ولا المسلم المسلم هو اللي نوى بقى. الكافر ما منه نيتو يبقى النائب ولا المسلم اللي نواه المسلم هو اللي نواه أي واشترت لغسله إسلام غاسل لأعتبار نية ولا يصح من كافر وحكي إجماع وقيل يصح إذا كان الكافر ونائبا عن مسلم نوى غسله وقدمه في الفروع وظاهر كلام أحمد لا يصح مطلقا بقوله عليه الصلاة والسلام لو أخاكم أقول لو أخاكم لو أخاكم يعني إيه المستولي والولاية ولأن الغسل عبادة ليس الكافر من أهلها ولأنه نجس فلا يطهر غسله المسلم وهذا ما جمهور أهل العلم أبي حنيفة وملك وغيرهما وقول للشافعين محيطة محيطة هو أخطة لي مش مفروض فيها ألف بعض طيب تبقى الأول يعني؟ لا أظن كنت مرحب ها؟ طيب هتلينا بقى يعني ضبطها ازاي؟ يا مكتوبة غلط يا انا قريت غلط بقى وعقله يعني اشترت ايضا العقل ولو مميزا يعني الصب المميز يجوز له التأسير او حايضا او جنوبا واذا اخذ اي شرع في غسله هيبدأ بقى يقول طريقة الايه الغسل الساعة بقت كم عشرة وربع ولا عشرة في روايتين نرواي انها عشرة ورواي إنها, إنها, انها عشرة وربع ها جمهورها العشرة وربع سورة المسألة المطلقة الواجعية إذا توفي عنها زوجها وتزوجت في العدة من أخر أخر دي معناها جماعة النساء وتزوجت في العدة من أخر أخر جمع أخرى تزوجت من عدة نساء كده ولا اخر اخر ولا اخر اخر تكتب ازاي يبقى همزة قبل الالف او تكتب مادة فوق الالف تبقى تتنطق في الاملة العادية غير القرآن همزة بعدها الاف فيفسد زوجها الثاني ويجب عليها أن تعتدّل الزوج الأول ثم تعتدّل الزوج الثاني ده اللي قال أحمد أسامة شاطر يا حمادي مخصوم منك عشر درجات ماشي خلاص يبقى المرة داية إن شاء الله نبقى إيه نقرأ بقى كيفية الغسل واخوانا يوم الخميس قالوا بس عايزين نعمل الغسل عملي ما تقولوا كده نعملوا عمل ازاي بقى ها لا ما هو لازم نموته بيقولك نموت واحد يعني نمغسله هو حي يعني هاجراش حاج ها اظهر الصبر برضو والحاجات دي. يعني احنا ولا هميمنا ميت وعملين اه? جوه المسجد. اه? ون... نعم. في ايه? فين الورق اللي اديتهلكو والتقول اعملو الجدول فين هو? ها? مهر? فين يا مهر? الجدول اللي كان معايا وقلتو لا مش عاجبنا عايزين نعدلو وديتهلكو. عملتوه? يحيا <تصفيق> <تصفيق> خدوا من ايدي. بديته <تصفيق> <متدتو> المهر. اه شفت بقى? لا المؤامرات دي ما تنفعش معاي. مرة جاية امتحان طبعا. صفة الصلاحنا اسمناها تمين مش كده? المرة دي? يبقى مرة جاية شوف كده بسرعة لحد صفحة كان. دلوقتي انا سويته ها 뭐가 يا ايه تم صفه ها من يا من صفحه كام ايوه 50 صفحة بس الدكتور حاجه صفحة. 40 على المرق ده انت مضيع الورقه ولا بتقول لي بقى حاجه و40 صفحه الاقتراح خلاص المره الجايه احنا متعاملين في الموضوع ده قبل كده بيقول بس لوحده اه طيب خلاص يبقى ان امتحن لحد قبل سجود السهل وبعدين على المرة الجاي بقى يكون ايه شوفت مين اللي سرق الجدول يعني فيه ناس تسرق الامتحان نفس دول سرق الجدول يعني بدل ما يسرقوا الامتحان والامتحان واحد ما الجدول فاكرين يبقى كده ما ولا امتحان بقى ويهدم المشروع من اساس فأيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم احمد حسنين يحول الى يوم الاثنين هل ممكن ان امتحنا المرة القادمة؟ مرة القادمة؟ لا مرة القادمة ايه ولا مش عارف مين اللي بقت السؤال ازا كان واحد يعني طيب ومش عامل معايا مشاكل مراعية وان كان عامل معي مشاكل يبقى ما نرأيهوش ها؟ يبقى المرة الجاية يمتحن الامتحانين ها؟ حط له امتحان تاني <تصفيق> مال يعني هيغش الامتحان المهاردة ويجي المرة الجاية يحل الناس اللي غايبة والناس اللي كده <تصفيق> حط له امتحان وناخد تمن ومجردش عايب عادة الامتعان بيبقى كام دلوقتي في الجامعة <تصفيق> ها؟ ده كده ايه تقول ايه اه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الطيب اللي هسيبه يمتعن لا يعني انا حسب دركته كان طيب ولا مش طيب او طيب نص ونص آه. معرفش بقى ما يتقلمه احمد حسنين والنهاردة في حاجة ولا مفيش حاجة؟ ما فيش حاجة معه ما جايش اوه هيه روح على هناك ولا نايم طيب ندعو علشان نقوم ها ايه هي بس هيرضى يدرس بكره طيب خلاص بكره ان شاء الله يبقى الدرس بتاع احمد حسنين بكره باذن الله وبعد كده نبقى نذاكر الكلام مع بعضينا ونشوف ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حال بيننا وبين معاصم اقسم لنا من طاعتك ما تقول له نبي وقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتانا بأسماعنا وأبصادنا وقواتنا أحيتنا واجعله الوارثة منا واجعل ثقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا نبلغ أمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من الله ورحمنا الحمد لله اللهم وصلي الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك شكرا